ومن الناس ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما زلنا في قراءتنا لكتاب الفتن واشراط الساعه من صحيح الإمام مسلم أبي الحجاج أو مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى والذي توفي سنة أحد وستين ومائتين من الهجرة وذكرنا أن عدد أحاديث صحيح مسلم ثلاثين و3000 حديث بدون مكرر ومع المكرر تصل أحاديثه إلى 12 ألف حديث وكتاب الفتن عدد أحاديثه يعني بدون المكرر قريب من 82 حديث ومع المكرر تزيد على ذلك أكثر من الضعف يعني تصل إلى 190 حديث تقريبا مع المكرر قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حدثني أو حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمه قال سمعت أبا نظرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية وحدثني محمد بن معاذ ابن عباد العنبري وهريم ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث حاؤن قلنا هذا تحويل الإسناد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبه عن أبي مسلمة بهذا الاسناد نحوه غير أن في حديث النظر قال أخبرني من هو خير مني أبو قتادة يعني بين من هو الذي هو خير منه وفي حديث خالد بن الحارث قال أراه يعني أبا هذا وفي حديث خالد يقول ويسه أو يقول يا ويسه ابن سمية وحدثني محمد بن عمر ابن جبل قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر ابن نافع قال عقبة حدثنا وقال أبو بكر أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعته خالدا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن عن, أمه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمهما عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه تقتله فئة باغية وفي رواية الفئة الباغية وكان هذا في يوم الخندق لما كان النبي وأصحابه يحفرون الخندق فكان عمار مجتهدا في حفر الخندق وكان يحمل حجرين وغيره يحمل حجرا فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وضع يده على رأسه وقال بؤس عمار وفي رواية ويحى عمار تقتله الفئة الباغية أو تقتله فئة باغية. بؤس ووياح وويس كل هذه يعني الكلمات بمعنى يعني العطف العطف والشفقة على الانسان يعني إذا أشفقت عليه وتحننت عليه يعني يقولها الإنسان على سبيل الترحم على الإنسان بعكس يعني ويل تكون للطعن والذم هذه تكون لإظهار الرحمة لهذا الإنسان تقول بؤس فلان أو ويسة فلان أو ويحة فلان كلها تدل على نوع من الرحمة والعطف على من تصيبه مهلكة أو أذى وقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله فئة الباغية ومعلوم أن عمار بن ياسر قتل في صفين وكان رضي الله عنه ما علي بن أبي طالب في جيش علي رضي الله عنه وقتل من قبل جيش الشام الذين هم كانوا بقيادة أو تحت إمرة معاوية ابن أبي سفيان واستدل أهل العلم من هذا الحديث على أن الحق في تلك المعركة كان مع علي رضي الله عنه وأن معاوية ومن معه كانوا بغاه على علي وكان يجب عليهم أن يسلموا الأمر إليه وهذه المسألة هي شبه اتفاق بين أهل السنة والجماعة أن الحق في صفين كان مع علي رضي الله عنه ولكن الذي تردد فيه أهل العلم هو إطلاق لفظ البغاه على معاوية أو عمر بن العاص أو كان معهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأدما وإلا باتفاق أن الحق كان مع علي ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما قيل له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن عمار تقتلك الفئة الباغيه ما تقول فيه قال هو كما قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لأحمد إذن معاوية كان الفئة الباغيه قال لا أزيد بل أقول كما قال النبي فهذا كان يقولها العلم تادبا فإذا قالها الإنسان على سبيل التنقص لأصحاب النبي كمعاوية أو عمر بن العاص أو من كان معهما فإن هذا لا يجوز وأما إذا قالها على سبيل الإخبار والنص على أي الفريقين كان على الحق وأيهما كان الباغي فإن أهل السنة شبه اتفاق بينهم على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه وهنا يعني طرفه وليست بطرفه ولكن تبين لنا يعني سرعه البديهه عند علي رضي الله عنه وذلك انه ذكر انه قيل بين يدي معاويه رضي الله عنه قتل عمار فتحسر معاويه وندم وحزن لاجل, لأجل عمار بن ياسر هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاوائل فقال له قائل ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن عمار بن ياسر تقتله الفئه الباغيه فنحن الفئه الباغيه فقال معاويه انما قتله من اتى به انما قتله من اتى به يعني أن عليا لما اتى بعمار هو الذي تسبب بقتله فسمع سامع هذا القول من معاويه فكان في يوم عند علي رضي الله عنه فذكر له هذه القصة فتبسم علي رضي الله من هذا الجواب يعني والتأويل البعيد يعني لحقيقة الأمر قال إذا رسول الله هو الذي قتل حمزة لأنه هو الذي أتى به ليقاتل معه في أحد فإذا نقول ان النبي هو الذي قتل حمزة يعني كان يقول هذا جواب بعيد وتأويل, وتأويل متعسف للنص وعلى كل حال الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عمارا رضي الله عنه قتلته الفئة الباغية وقال إمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا ابو وكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبه في هذا الاسناد في معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم يهلك أمة هذا الحي من قريش وفي رواية مرت بناء في مسلم أنه غلمة من قريش وفي البخاري عن أبي هريره أبي رضي الله عنه كان يقول أعوذ بالله من سنة الستين وإمرة الصبيان فكل هذه الحديث معنى واحد إمرة الصبيان غلمة من قريش ويهلك هذه الأمة هذا الحي من قريش كلها تصب في معنى واحد وهو أن صغارا في السن يقودون الأمة ثم يحدث منهم يعني شيء من الفساد وقد نص أهل العلم على أن هذا كان في حكم يزيد ابن معاوية حيث إنه استلم الحكم وهو لم يبلغ الأربعين من عمره وكذلك ذكروا هذا عن عبيد الله بن زياد أمير البصرة ثم الكوفة وهو أيضاً كان صغيراً في السن وكلاهما من حي واحد من قريش وهو من بني عبد الشمس أو من بني أمية وكذلك ذكروا هذا عن سليمان بن عبد الملك أيضا قالوا استلم الحكم وهو صغير على كل حال أن شراحة الصحيحين وغيرهما قالوا أن المقصود بهذا الحي من قريش هم بن عبد الشمس ويدخل في بني عبد شمس بنو مروان وبنو اميه قالوا فما تأمرونا قال لو ان الناس اعتزلوهم ذكر القرطبي وغيره ان هذا فيه عدم الخروج على الحكام وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون عليهم او يقاتلونهم وانما قال اعتزلوهم ويؤكد هذا احاديث اخرى كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وان اخذ مالك وقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع ما قام فيكم ما قام فيكم الصلاة وغير ذلك من النصوص تدل على الاعتزال وعدم الخروج على أولئك الحكام ولو كان فيهم شيء من الظلم وذلك للنظر في المصالح المفاسد وذلك أن مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الأذى الم يعني الواقع على بعض أفراد هذه الأمة. وإذاك القاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارضت المفسدة مع المصلحة وتساوتا قدم درء المفسدة على جلب المصلحة فكيف إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فباتفاق أهل العلم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة ولذلك يقول الإمام الذهبي أو بنت... نعم من الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى قال لما قامت دولة بني العباس على دولة بني أمية خرجت في سبيل القيام على الظلم والخروج على الظلمة فلما حكموا كانوا أظلم وأبعد عن الحق بني أمية ويقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى منذ الثورة الأولى التي خرجت على عثمان إلى يومنا هذا يقصد يوم ابن تيمية يقول إلى يومنا هذا ما من ثورة قامت إلا وشرها أكثر من خيرها وكان يقول الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى تعليقاً على كلام شيخ الثامن تيميه كان يقول وأنا أقول ومنذ عهد شيخ الثامن تيميه إلى يومنا هذا ما من ثورة قامت إلا وشرها أكثر من خيرها وقال لمن مسلم حدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وهذا وقع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لما سقط أو لما مات كسرى لم يقوم كسر بعده ولما مات قيصر لم يقوم قيصر بعده وصارت يعني دولة فارس انتهت تقريبا وبقيت دولة الروم ودولة الروم ما زالت باقية لكن لم يكن لها قيصر بعد ذلك صارت دولا متفرقة وأما دولة فارس فانتهت تماما والآن يحاولون إعادة أمجادها ولكن القصد أن دولة الروم انتهت من حيث القياصرة أما دولة فارس انتهت تماما من حيث الأكاسرة ومن حيث اجتماع كلمتها نعم قال ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله يعني ذكر أهل العلم أن الكنوز كانت عظيمة جدا وذكروا أن من كنوز كسرة أنه لما فتحت يعني بلاد فارس وأخذت كنوز كسرة الجيش الذي فتح يعني كل فرد من أفراد الجيش حصل على 12 ألف قطع ذهبية من كثرتها غير ما سرقه جنود كسرة الذين فروا كرستم وغيره وبقي من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وغير ذلك الشيء الكثير قال لمن مسلم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حاؤن وحدثني ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد سفيان ومعنى حديثه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام, عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فذكر بمثل حديث أبي هريرة سواءه وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لتفتحن, لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض قال قتيبة من المسلمين ولم يشك يعني لم يقل من المسلمين أو من المؤمنين الذي في الأبيض أي القصر الأبيض كان لكسرى قصر يقال له الأبيض وفيه يعني أكثر كنوزه أخذت ووزعت على المسلمين ولعلكم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة ابن مالك كيف بك وقد لبست سواري كسرى فقال سراقة كسرى كسرى يعني أنت الآن يعني صلاة ربي والسلام عليك أنت الآن تفر من قريش وتخاف على نفسك وليس معك أتباع ولا أنصار وتحدثني عن سواري كسرى ألبسهما يعني الأمر بعيد جدا يعني لو نظر الإنسان في ذلك الزمان وذلك الوقت وذلك الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كسرى كسرنا وفعلا لما فتحت فارس واتي بسواري كسرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى سراقه بن مالك والبسهما وألبسه سواري كسرى الله اكبر قال وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر بن السمره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي عوانه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا أو فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر الجانب الذي في البحر والذي سقط قال ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثه لا إله إلا الله والله أكبر فيفرجوا لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانمة إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد الديلي في هذا الإسناد بمثله في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستحدث وإذاك الإمام مسلم رحمه الله تذكر هذا في كتاب الفيتن بينما البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يذكر هذه الأحاديث في علامات النبوة وكل القولين صحيح أن مسلم يخبر عن احداث ستقع في المستقبل من الفيتن وأشراط الساعة والبخاري رحمه الله ذكرها في علامات النبوة لأنها تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويخبر يخبر عن أمور تقع في المستقبل شكك بعض أهل العلم في هذه الرواية في قوله سبعون ألف من بني إسحاق، فقالوا هذا خطأ من بعض الروات، هذا خطأ من بعض الروات، وهذا ينبه إلى قضية. الآن نقول يعني في كلامنا عن صحيح البخاري ومسلم نقول البخاري كله صحيح، ومسلم كله صحيح. وهذا حق بل قال بعض أهل العلم من قال امرأتي طالق إن لم يكن ما في البخاري مسلم يعني كله صحيحا فامرأتي طالق يقول لا تطلق امراته إن كلها صحيح فعلا لا تطلق امراته ولكن مع هذا تجد بعض الفاظ للعلم العلم يعني تطلق مثل كل ما في البخاري ومسلم صحيح العدا أحرف يقولون هكذا عدا أحرف وتجدون أحيانا يعني كتابا مثل كتاب التتبع للدار قطني أو للغساني أو لغيرهما هذا التتبع يعني تتبع احاديث البخاري ومسلم نجد أن أيضا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما عرض كتابه الصحيح على بعض مشايخه كابن المديني وغيره فأقروه على ما فيه إلا أربعة احاديث فهذا يدل على ماذا هذا يدل على ان قول اهل العلم البخاري كله صحيح او مسلم كله صحيح لا يعنون بهذا ان صحيح البخاري أو صحيح مسلم ككتاب الله تبارك وتعالى انه لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه لا ابدا لا يعنون هذا بل هناك احاديث يعني هو البخاري رحمه الله تعالى يرى أن هذا الكتاب كله صحيح ومسلم يرى أن هذا الكتاب كله صحيح فوضعه وسماه الصحيح بعضه للعلم جاء وقال انا اوافق البخاري على ما قال ووقع على ان كل ما فيه صحيح جاء اخر منه العلم قال انا اعترض في احاديث انا لا اوافق البخاري عليها انها كلها صحيح في احاديث لا اوافقها لا يخالفه فيها وهذه المخالفه تتفاوت بعضه العلم خالف في حديث بعضهم خالف في حديثين في اربعه في 10 وهكذا فند ان البعض خالفه في هذا وكذا الامر في مسلم فأنت أن هناك من خالف البخاري ومسلم مسلم في بعض الأحاديث يأتي الشراح أو من جاء بعدهم بعضهم يوافق يعني المخالفين البخاري وبعضهم يوافق البخاري فمثلا الحافظ بن حجر شارح البخاري وهو أشهر من شرح صحيح البخاري يقول اعترض على البخاري أو اعترض على أربعة أحاديث في البخاري ثم قال إيش والقول فيها قول البخاري يعني المعارضون لا وجه لهم فيما قالوا لما يأتي واحد مثل الإمام الدار قطني رحمه الله تبارك وتعالى ويعترض على أحاديثها في البخاري أو في مسلم يعترض على صحتها مثلا فبعض اهل العلم يوافقه وآخرون يخالفونه فالقضية يعني فيها أخذ ورد وقد يوافق بعض اهل العلم على بعض الأحاديث في البخاري أو في مسلم ان فيها ضعفا لكن عندما تأتي إلى ثلاثة آلاف وثلاثين حديثا في مسلم أو لنقل اثني عشر ألفا لمع المكرر في مسلم فيتكلم في خمسة أحاديث أو ستة فهذه الأحاديث الستة لا تمثل نسبه بالنسبة للاثني عشر ألفا لذلك يقولون ايش كله صحيح وإن كان فيه ستة أو سبعة متكلم فيها وكذلك الأمر بالنسبه للبخاري رحمه الله تعالى إذا كان في حديث أو حديثان متكلم فيهما من مجموعي أربعة آلاف حديث بدون المكرر أو سبعة آلاف وثمانمائة مع المكرر فلا يعدون هذه الأربعة حديث ويعتبرونه كله صحيحا على أن الأحاديث الأربع المتكلم فيها أيضا فيها نزاع على الأقل البخاري يرى أنها صحيحة ومسلم يرى أنها صحيحة فهي القضية ليست قضية أن قال البخاري كله صحيح خلاص سلم الناس لا ليس بصحيح يعني جاء ابن خزيمة وسمى كتابه الصحيح. وجاء ابن حبان وسمى كتابه الصحيح. وجاء الحاكم وسمى كتابه المستدرك على الصحيحين. وجاء غيرهما وجعل كتابا له سماه الصحيح. وهذا كثير. كعبد الغني وابن قدام وغيرهم. طيب نجد ان العلم لم يوافقوهم على ذلك. وانما وافقوا البخارية ومسلما. فقد تكون بعض الأحرف عندما يقول أهل العلم إلا أحرف يسيرة قد يكون في أحرف مثل هذا الحرف الآن وهو الحديث لا يخالف بالصحة لكن يقول الذي قال من بني إسحاق أخطأ إنما هم بني إسماعيل لان العرب من ولد إسماعيل ليسوا من ولد إسحاق فيقول أخطأ الراوي هنا فإذا لم يضعفوا الحديث وإنما ضعفوا كلمة في الحديث يعني مثل الحديث المشهور سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب قالوا منهم يرسق لهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذا الحديث في الصحيحين بدون كلمة لا يرقون وإنما لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون في الصحيحين جاء عند مسلم زيادة لا يرقون ولا يسترقون فقال بعض أهل العلم كلمة لا يرقون غير صحيحة أخطأ فيها بعض الرواة لكن أصل الحديث كله صحيح لكن هذه الكلمة فقط مثل الحديث البخاري جاء فيه عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار طيب وكان الله قد أقسم على نفسه لكل منهما علي ملؤها فيقول الله تبارك وتعالى أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الجنة فينشئ الله لها خلقا وأما النار فلا يظلم ربك أحد جاء في صحيح البخاري العكس اما النار فينشئ الله لها خلقا واما الجنه فلا يظلم مربك احد قال ابن كثير في شرح صحيح البخاري قال وهذا خطا من الروايه صار قلب هو العكس اما النار فلا يظلم مربك احد واما الجنه فينشي الله لها خلقا فاخطا بعض الروايه فقلب فقال النار ينشي الله لها خلقا والجنه لا يظلم مربك احد فالتضعيف ليس لاصل الحديث وانما ايش حصل وهم عند بعض الرواة فقلب كلمة مكان كلمة هذا معنى كلامهم إلا أحرف يسيرة في البخاري أو في مسلم نعم إذن نعود الآن إلى هذه الكلمة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق قال شراحه الصحيح شراح مسلم هذا خطأ من بعض الرواة وإنما هم من بني إسماعيل وليس من بني إسحاق قال فإذا جاءوها نزلوا إلى آخر الحديث وقد مر بنا هذا الحديث أنهم يصيح بهم الدجال فيصيح بهم الناس يقول الدجال قد خرق قلنا هذا الشيطان هو الذي صاح فيرجعنا إلى أهليهم ثم يخرج الدجال بعد ذلك ولكن في هذا الحديث زياده انهم بمجرد أن يكبروا ويهللوا يسقط جانب هذه البلاد المحاصرة ثم يكبرون ويهللون فيسقط الجانب الآخر بأمر الله تبارك وتعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عفوا وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله, بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن فلا فلتقتلنهم, فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله قال وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال في حديثه هذا يهودي ورائي وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن حمزة قال سمعت سالما يقول أخبرنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقال حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود هذا الحديث أو هذه الأحاديث في معنى واحد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن قتالا قبل قيام الساعة سيكون بين المسلمين وبين اليهود وأن الشجر والحجرة يعني يقاتل مع المسلمين من حيث اخباره للمسلمين عن مكان اليهود فيقول هذا يهودي خلفي تعال فاقتله والله أعلم هل يسمع اليهودي كلام الشجر والحجر فيفر بعد ذاك ثم يقتل أو أن هذا لا يسمعه إلا المسلم العلم عند الله تبارك وتعالى ولكن الشاهد أن اليهودي من خوفه يختبئ خلف الشجر والحجر فيفضحه الشجر والحجر وجاء في الحديث إلا الغرقد فإنه من شجر يهود يعني أن الغرقد لا يشهد بهذا يسكت شجر الغرقد وهو نوع من شجر الشوك طيب هذا لا يشهد للمسلمين على اليهود وبعض اهل العلم يقول هو العوسج يعني هذا الشجر هو العوسج والعلم عند الله تبارك وتعالى هنا فائدة إسنادية وقوله عن عبيد الله عن نافع عبيد الله هو عبيد الله بن عمر العمري واخوه عبد الله بن عمر العمري هذان إمامان من أئمة أتباع التابعين عبد الله بن عمر العمري وهما من جدهم عاصم بن عمر بن الخطاب جدهما عبيد الله بن عمر العمري و. عبد الله بن عمر العمري أخوان إمامان ثقتان يعني فقيهان ولكن أحدهما يعني سيء الحفظ ولكنه إمام في الفقه فقيه لكن حفظه سيء وهذا لا يعيب الإنسان لأن هذه موهبة من الله تبارك وتعالى إن إنسان يحفظ إنسان لا يحفظ لكنه إمام ثقة من حيث يعني العدالة والأمانة والعلم والفضل والقدر اللي هو المكبر عبد الله يقول عبد الله المكبر ضعيف في الحديث إمام في الفقه عبيد الله المصغر هو الإمام في الحديث وفي الفقه فالمصغر أقوى من المكبر عبيد الله أقوى من عبد الله في من حيث الحديث وإذا وجدت الحديث فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت وهما في, أخوان في زمن واحد يعني راويان ولكن بعض هؤلاء احيان يخطئ في الرواية هو عن عبيد الله يرويه عن عبد الله واحيان العكس واشهر من عرف بذلك يعني الخلط بينهما اللي هو الدراوردي عبد العزب محمد الدراوردي احيان يخلط يضع عبيد الله مكان عبد الله وعبد الله مكان عبيد الله بذلك يخطئ كثيرا في هذا قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى او بكر بن ابي شيبه قال حدث قال يحيى وقال بكر حدثنا ابو الأحوص حاء وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانه او ابو عوانه كلاهما عن سماك عن جابر بن سمره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين وزاد في حديث ابي الاحوص قال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثني ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الاسنادي مثله قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم وحدثني زهير بن حارب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزيناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هما بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ينبعث يعني بدل يبعث ينبعث على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا تقوم الساحة حتى يخرج قريب من ثلاثين وهلاث الثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنه رسول من عند الله طبعا الناس لعلها سمعت أكثر من ثلاثين أنهم قالوا أن أنهم أنبياء وعندما تقرأ كتب التاريخ تجد جملة ليست بقليله من الناس ممن زعم أنه نبي وهناك رجال وهناك نساء كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي و. العنسي من طليحة الأسدي وغيرهم كل هؤلاء ادعوا أنهم انبياء وجاء بعدهم أناس آخرون وما زال يعني الناس على هذا المنوال يعني يخرج أناس ويدعون أنهم أنبياء من عند الله تبارك وتعالى ومن طرائف ما سمعت حدثني أحد القضاة في الدمام يقول ادعى رجل النبوه وهذا الذي ادعى النبوه في الكويت عندنا ادعى النبوه فكان له اتباع في المملكه فيقول لي هذا القاضي يقول فكنت احقق مع احد اتباعه فقلت له منذ متى وأنت تتبع فلانا يقول انا اقول له فلان باسمه قلت له من ذمته وأنت تتبع فلان يقول لي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعني لا تذكره بدون الصلاة والسلام قال قل صلى الله عليه وسلم اللهم المستعان فالقصد أن هؤلاء ادعياء النبوة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجون يخرجون وأنهم قريب من ثلاثين وطبعا قد يقول قال قد يكون خرج أكثر من ذلك وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقصده الذين اشتهر أمرهم وصار لهم أتباع وصار لهم أنصار بل قد تكون لهم فتنة بين الناس على كل حال هذا خبر غيبي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إمام النووي باب ذكر ابن صياد يقال ابن صياد ويقال ابن صائد ابن صياد وابن صائد قال حدثنا الإمام مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال طبعا عبد الله هنا إذا أطلقت تحتمل أكثر من عبد الله هناك عبد الله بن عمر هناك عبد الله بن العباس هناك عبد الله بن الزبير هناك عبد الله بن أبي أوفى هناك عبد الله بن جعفر هناك عبد الله بن مسعود قلت بن عباس طيب يعني هؤلاء عبادله كلهم عبادله واذا اطلق اهل العلم كلمه العبادله تطلق على اربعه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن العباس يقال من العبادله لانهم عاشوا في زمن واحد ورجع عليهم الناس في الفتوى فيقال هذا راي العبادله اذا اتفقوا عليه فاذا اضفت الى هؤلاء العبادله عبد الله بن ابي أوفا ثم اضفت لهم عبد الله بن جعفر ثم اضفت الي عبد الله بن مسعود وكله لا صحابه رضي الله عنهم وارضاهم على كل إذا أطلقت عبد الله كيف انا اعرف من المقصود من هؤلاء السبعه من عبد الله المقصود هنا يعني ليس في هذا الحديث عموما يعني اذا أطلق حديث فيه عبد الله من المقصود على كل حال اول الصحابه كلهم عدول فلا يضرنا اي عبد الله ذلك او اي عباد الله ذلك المقصود هذا الامر الاول الامر الثاني لكي يعرف ينظر الى تلميذه يعرف عبد الله هذا من التلاميذ وقليل جدا من التلاميذ من يشترك مجاهد مثلا مجاهد يروي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس فاذا قال مجاهد عن عبد الله تحتمل عبد الله بن عباس تحتمل عبد الله بن عمر وإن كان هو اكثر يعني ملازمه لعبد الله بن عباس اكثر من عبد الله بن عمر لكن على كل حال اذا اطلق عبد الله هكذا من الصحابه رضي الله عنهم انظر دائما الى التلميذ من خلال التلميذ تستطيع غالبا أن تعرف من عبد الله وإذا لم تعرف الأمر فيه سعه إن شاء الله تعالى الصحابة كما قلنا كلهم عدول وعبد الله هنا من يروي عنه أبو وائل عبد الله بن مسعود مباشر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد ابن صياد صبي صغير مع الصبيان يلعب يقول فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك أي كره عدم فراره مع من فر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يدك اتشهد اني رسول الله وهذا ابن صياد من أبوين يهوديين وهو من يهود المدينة ابن صياد من يهود المدينة وكان لهم حلف مع أهل المدينة قبل ما النبي, النبي, صل... قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل النبي قبل هجرة النبي فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم صار حلف بينه مباشرة هو مع اليهود فابن صياد هو من يهود المدينة من أولاد اليهود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك واقتربت يداك يعني كلمة هي الأصل في هذه الكلمة مثل ثكلتك أمك تربت يداك حلقة وغير ذلك من الكلمات يعني هذه كلها كلمات تستخدم يعني في الأصل يعني للوم الإنسان أو الدعاء عليها وما شابه ذلك من الأمور وأحيانا تستخدم للاستغراب ومعنى تربت يداك يعني التسقط يدك, يدك بالتراب التراب التسقط يدك في التراب يعني تلتصق هذه اليد في التراب يعني عبارة عن الهوان يعني دعاء الرجل بالهوان أو بالضعة أو ما شابه ذلك من الأمور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك اتشهد أني رسول الله فقال له ثم قال هو للنبي صلى الله عليه وسلم بل تشهد أني رسول الله هذا ابن صياد يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتشهد أني رسول الله فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله ترى يعني تظن يعني ترى في ذهنك وليس ترى بعينك لأن عمر كان يرى أن ابن صياد هو الدجال أن ابن صياد هذا هو الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي ذرني أقتله قال إن كان على ظنك أنه الدجال، مو أنت اللي تقتل الدجال، اللي يقتله عيسى عيسى تسلط عليه، لن تسلط عليه وإن لم يكن, هو يعني لم يكن هو الدجال، فلماذا تقتله؟ بيننا وبينهم حلف وعهد، اليهود، على اساس تقتله، ما الذي يحل دمه؟ وإذاك سياتينا إن شاء الله تعالى بيان يعني إنكار النبي على عمر، إرادة قتل هذا الغلام قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب واللفظ اللي لعابي كريب قال ابن نمير حدثنا وقال الاخران أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله أيضا عبد الله بن مسعود هنا عن شقيق وأبو وائل كلام من عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا فقال أي ابن صياد دخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد وقدرك فقال عمر يا رسول الله دعني فاضربه أو فاضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شوف انا قلت ابو سعيد الخدري ولا لا يعني بعكس دقه الامام مسلم مسلم لو قال الخدري يضع بين قوسين شوف انا قلتها كذا كيف كانوا ادق منا رحمهم الله تبارك وتعالى عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لق ابن صياد يعني لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر في بعض طرق المدينه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فقال هو أي ابن صياد اتشهد اني رسول الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بالله وملائكته وكتبه ماذا ماذا ترى ما ترى اخبرني شو اللي تشوف انت فقال ابن صياد ارى عرشا على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش ابليس على البلد.